عزيزي المشاهدين أهلا وسهلا بكم معنا في حلقة جديدة من زمن المعجزات معنا النهاردة الأخت نرفين كانت محتاجة عملية ضروري جدا جدا جدا مع مالد هاش تعالوا بينا نسمع سوا ونشوف اللي حصل أهلا وسهلا بيك يا أخت نرفين أهلا بيك يا أخت نرفين ياريت احكي لنا إلّا حصل معاكي وإلّا عملية وكنت محتاجة له لي وكل الكلام ده الحين قالت لي دورك نزيف حاد جدا فكان تعبني جدا ومالمني جدا لدرجه ان ما كنتش بقدر اخرج من كتر كميات الدم اللي كانت يعني عندي فطبعا رحت قالولي لي طب اعملي اشاعه فعملت اشاعه واخدتها وديتها لدكاترة طبعا لقيت انه الرحم مليان ورم ليفي من كل جهه فيه يعني زي منقرش في كل حته فيه بكميه رهيبه جدا فقعدت كل ما روح الدكتور يقول لي ملكيش لكيش حل لازم تعملي عمليه طب أنا رب انا ما بحبش العمليات وانا واثق فيك يا رب فلدرجه ان انا رحت الدكتور بقول لدكتور بقول له دكتور يعني ممكن تديني دواء ممكن تديني علاج ممكن تديني حقن قال لي ماما ده ما لهوش علاج ده ما لهوش اي دواء ده ليه عمليه خدي التحاليل دي والحاجات دي وبكره تعملي التحاليل والحاجات دي وتجيني ثاني يوم عشان ما ينفعش استنى عليك اكتر من كده بكره تيجي عشان اعمل لك العمليه فأنت قلتها بدكتور تبا ديني فرصة يعني قال لي خلاص براحتك انتي امشي بس بعد كده هترجعي لي وانتي بتموتي وأديك بداله كياس دم ويلحقتك يا مالحقتكيش قلتها بدكتور ليه كده قال لي هو كده مالكيش حل سبت الدكتور ده وروحت الدكتور تاني وثالث ورابع وكلهم أصروا على أني لازم أعمل عملية لازم العملية صارع مع ربنا وماما برضا صلي من أجلي أن زيفي يقف شوية وفعل رب ألاقي إن الوضع في حاجات كده رهيبة يعني زي كأني زي سقط زي وضع ومغص بيجيني ويدور ويروح فقعدت مستغربة ايه ده حسيت إن أنا اللي أجي أعمل حمام ألاقي إنه قطرات البول نقط نقط طب الحاجه مش طبيعيه وفي الوقت ده أنا ابتديت خلاص يعني خلاص ابتدى إيماني يفقد وابتديت إن أنا طب يا رب أنت عايز نعمل عملية طب يا رب أنا مش عايز اعمل عملية ما بحبش عمليات طب يا رب أنت تقدر يا رب طب إيه الحل طب اعمل إيه طب النزيف دوت أنا أتصرف فيه ازاي فالمهم اللي واحد صاحبتي كلمتني أخت مؤمنة كلمتني كانت الساعة 11 بالليل وبتكلمني فبتقول لي يا رفين أنت عملت إيه في العملية قلتني عملية إيه قلت للعملية بتاعتك بترحة بتاعت متعنت عم قلت لها بصراحه انا خايفه عماله قلت لا ما تخافيش في دكتور كويس قوي وممكن ترحيله فقلت لها طب الدكتور ده عنوانه ايه طب ممكن تديني تلفونه انا كانت ساعتها اعراض عندي تعب ومغص كل عشر دقايق يجيني مغص كانه ولاده كأنه ولادة حاسه حاجه على قلبي كده طابقه على نفسي كاني مش قادره اخد نفسي فبعدين بقول لها طب قوليلي قالت لي ده انا اختي كانت بره وجوزها اسيس وما عندها اي وجع ولا اي تعب وراحت للدكتور وقال لها لازم تعملي عمليه فورا قلت لها خبر ازاي قالت لي هو كده فانا كنت فعلا كنت قلت لجوزي يعمل لي جواب تبع الشغل بتاعه اساس اعمل العملية يوم الحد قلت له استنى انا سمعت ان في دكتور مؤمن انا هاتصل بيه الاول واشوفه قال لي طب انت لحد هت... هنروح نحجز في المستشفى قلت له استنى ان انا اروح للدكتور قفل لحد اروح يوم الاثنين واشوف الدكتور ده اقع بين ايد ابن ربنا حتى ان هو عمل لي العمليه انا مطمنه مع... مع ناس أشرار. وخلاص سلمت بقى وأنا يعني فعلا في كومة الرعب مش عارف أقول لك أديك متعب عاد قلت لها طب هي كنت بتحس ب إنه البول عندها متقطع قلت لي آه قلت لها طب قالت لي لأنه الورم بيضغط على القلب على النفس على الصدر على الكلى على كل حاجه قلت لها كل بتقولي عندي كل بتقولي عندي إلى جانب المغص الرهيب اللي عندي طب وبعدين رب قلت لي ودي جزء أسيس وعملت عملية قلت له رب طب وبعدين عاد طولي اللي مش عارف أقول لك كنت قمه الرعب وقمه الخوف مش قادره انام لان بكره جوزي مفروض يوديني المستشفى عشان اعمل العمليه يعني أنا قلت له لا طب استنى شوي قعدت الليل مش خايفه مرعوبة لما يجي يوم الاثنين بقى في يوم الحد بالليل انا مش نايمه وخايفه خايفه اموت وانا نايمه خايفه يعني يجرى لي حاجه مش قادره اخد نفسي مش قادر مش قادره احكي مع ماما ولا اقول لها أنا انا تعبانه في التعب ده قعدت اسال انت لسه صاحيه قلت له اه فالماما الصبح وقت قايم قاعده وشغلت الدش فكان الفيته البياضي كان معاه الدكتور الكس فانا اول مره كنت شوف البرنامج وصلت لقيته بيتكلم عن ناس بيعملني تتصل بيه وتقول احنا عندنا كذا وكذا قلت يا رب يا رب حد يقول ان الورم وفي رحم وفي تعب وفي ليفي ييصل من اجل الحد ده يا رب يا خليه يعني حد يتصل عنده الاعراض دي فالمهم قاعد الراجل كده حسيت زي ميه بارده نازله كده كلامه هادي كده وحاسيت بيلمس اعماقي بس محدش اتكلم ولا قال انا عندي رحم تعبان وجه الأمر العجيب الله لما يحب يوصل بيوصل بأي شكل و بأي وسيلة 5 الصبح حتى الساعة 5 الصبح في yeah. الهزيع الرابع انا فعلا ميتة في جلدي حس ان أنا خلاص أنا بفقد وبموت وأنا مش عارفة أعمل أي حاجة يلحقت اعمل العمليه ما يلحقتهاش mm. في الساعة 5 الصبح بصيت لقيت طفل صغير عام 8 سنين بتتصل بالدكتور اليكس يقول له دكتور أنا خايف أنا مرهوب انا خايف قال له حبيبي خايف من ايه قال له انا عندي كميه خوف مش عارف أقول لك من منين يا دكتور انا مرعوب جدا ارجوك تصليلي انا عايز ربنا ديني سلام حسيت ان الطفل بتكلم بدالي انا وقعدت اقول رب فعلا انا مستنيا إن انك تقول حد عنده الرحم في ورم يشفى لكن انا عايز السلام ده رب اللي عند الطفل فقعدت اصلي اقول له صلي حبيبي وراي وبقى يصلي له وانا اصلي وراي وقل له رب فعلا انا عايز السلام ده رب انا فعلا مفتقد السلام انا مرعوب انا خايفه انا مش عارف اعمل ايه يا رب مش عارفه بتاخد نطقك ومشئتك وقعدت صليت فعلا مع الدكتور اليكسو بعدها شعرت بسلام غير عادي وهدوء غير عادي وبقيت قاعده قدام الرب وفرحت جدا وبعد ما كنت خايفه ومش قادره نام جربت اديني نوم عميق بعد الساعه 5 الصبح لما فعلا الرب اداني السلام والنوم والراحه دي قررت بقى تعملي العمليه ولا ايه انا رحت للدكتور يوم الحد وانا فرحانه بالرب ومشدده مش عارفه قلت له انا في ايدك انا حتى موجعتي يا رب لكن عندي سلام انا جوايا سلام يا رب انا جوايا سلام, سلام انا بشكرك لاجل السلام وبعدين رحنا الدكتور ثاني يوم الاثنين الصبح بقى لان مش فاتح لحد فالدكتور دوت انا قاعده مستنيه اقول يا رب يقولي لي اعمل عمليه ولا ما اعملش قبل لي برده عمال يخوفني ويرعبني وجيلي في المحادثات دي طب انت رحم متضخم يعني ضخم جدا والورم فيه كتير جدا وما لهش حل هتعملي ايه ونزيف هتتصرفي فيه ايه؟ وبيسعمال يحط في وداني وانا قاعدة كده فين على ما دوري فالدكتور اول ما دخلت وانا أنا كنت فعلا قبلها بيومين اتصلت بالدكتور ده لما ادتني صاحبتي قالت لي خدي نمرته فكلمته قال لي انت اسمك ايه قلت له اسم رفيف قلت له ممكن دكتور تديني مسكن عشان بس لغايه ما اجي الحضره انا الفاتح يوم الاثنين مش فاتح لحد قلت له دكتور هستنى طابين لغايه يوم الاثنين طب اديني اي مسكن قال لي حبيبتي انا مشفتكيش هديك أيوم سكن إزاي؟ صح. أنا عرفك بنين أنا شوفتك قلتول لا يا دكتور قال لي طب ما مفاجش هديك حاجة يمكن تتعبك أكتر فالماما كل أول مرة كلموا في التليفون فلما رحتي من الاثنين بستلقيته دكتور بسلي كده وبتسامع عريضة وأنا عملت طول الوقت أتصال له له رب تقدمني يا رب اتكلم عن صند دكتور يا رب أنا مش عايز أعمل عملية بس أنا باليدك أنا باليدك يا رب أول ما دخلت كده فالدكتور بسلي كده وبتسامع قال لي نرفين مالك قلت له قال لي انت خايفه تعملي عمليه قلت له فعلا يا دكتور قال لي انت مش هتعملي العمليه قلت له انا مش هعمل عمليه ازاي دكتور تعرف عارف حالتي يا دكتور بص على الاشعه قال لي انت مش هتعملي عمليه قلت له ازاي دكتور بتقول كده قال لي الرب قال لي انت مش هتعملي عمليه ممكن. انت مش هتعملها صدقيني قعدت ابكي في العياده وهو يبكي وبت معايا ماما ومعايا جوزي قعدت ابكي عدنا الوقت كله قعدنا نص ساعه مع الدكتور نسبح الرب في وسط العيادة وقوله أشكرك رب لأنك عظيم قال لي الرب قال لي حالتين إنتي تاني حالة قال لي واحدة قبل كذا جاتني وكان عندها الكانسر والرب قال له ما تمدش إيدك عليها وإنتي تاني حالة تقول دكتور ما شفت تقول الرب قال لي ما تمدش تقول طب يعني دكتور قال لي تحبها أعمل لك عملين وخذ فلوس أنا مش مش أخسر حياتي هذي ست الفلوس لكن الرب قال لي أعمل حاجة الرب قال لي عليها لأ قلت له مبارك اسم الرب اللي جابني عندك يا دكتور وقعدنا نسجد ونشكر الرب قال لي احسن تقولي الدكتور كشف عليا وخد فلوسي كده تعال اكشف عليك لك انت ما عندكيش علاج انت ما عندكيش علاج ما عندكيش اي عمليه <تصفيق> تعال اكشف عليكي وكده عشان ما تقوليش الدكتور ضحك عليا وفعلا خرجت من عنده وانا بعظم الرب واقول له اشكرك رب لانك عظيم قعدت فترة بعدها النزيف كان شغال لكن الرب وقف النزيف والأمر ده بقاله سنتين فعلا ما والرب وقف نزيف بمعجزه غير عادية الله. ووقف كل شيء وسمعت و... و... من دكتور تاني دكتور قال لي والده. أن المغص الشديد ده عبارة عن ان الرب كان بينزل الأورام اللي فيها ياه. عبارة عن زي سقطي بيجي بينزل الولدات دي اللي هي الورم الرب كان بيتفحها وبينزلها من خلال المغص فإلهنا فعلا عظيم وأنا ما استحقش الأعظائم والعجائب اللي الله بيعملها فعلا معايا ولي كل المجد رب وبركك أبروك عليك الشب مرسي ربنا باركك ربنا باركك أعزائي المشاهدين أنا مش عارفة أقول إيه بعد الاختبار الجميل ده الإله اللي عمل معجزة جميلة مع نيرفين يقدر يعمل معاك ومعاكي يجي لك الرب يزورك في الهزيع الراب يزورك الرب في نص النيل في وسط ألمك يقدر يلمسك ويشفيك يشجعك يرسلك الرب عونا من قدسه هو يقدر بس فيه كان عندها ايمان هل عندك ايمان هل عندك إيمان؟ شجع أمين. إلهنا يبس فيك روح الأمل أمين. يزيد الرب إيمانك ويزيد الرب إيمانك مهما كان نوع المرض يا صح... يا رب انا بشكرك أمين. أنا بشكرك في كل أمرضنا أمين. أشكرك لأنك تقدر تعالي كل نفس بتتفرج أمين. على البرنامج أمين. وعلى الحلقة سمين. الجميلة دي أمين. أنت عملت معجزة رائعة أمين. مع نيردين تقدر تعمل معجزة مع كل أخ وكل أخر محتاجين عملية والدكتور بيقول لازم عملية كذا دكتور بيقول لازم عملية لكن أنت تقدر تعمل عملية بإيدك السماوية الإيد المقدسة تتمد لكل نفس مريضة محتاجة شفاء في اسم المسيح نحن بنصلي لاله حي مكتوب عنك انك أنت الطبيب الشافي في اسم المسيح اسمع واستجيب جيل آمين رب يبارككم رجعنا معاكم اعزائي المشاهدين بعد ما شفنا ولمسنا اختبار جميل جدا وكل اختبار ربنا بيتكلمنا فيه كل قصة بتيجي تتحكي هنا حقيقي واقعية مية في المية هتشوفوا حضراتكم ازاي فعلا الناس دي بتحكي حاجة حصلت معاها فعلا مش مجرد كلام حصلت ورب شجعنا كل مرة نتفرج على زمن المعجزات ربنا بيشجعنا حقيقي حتى انا بتشجع شخصيا ازاي ربنا مازال يجري الايات والعجائب النهاردة معانا ضفنا العزيز خادم الرب الاخ ابراهيم جميل اهلا وسهلا بيك, أنا سعادة بيك أنا آه يا اخ ابراهيم احنا سعداء بيك جدا اخ ابراهيم يعني في حته في الكتاب حقيقي انا بحس ان قطار مننا بيستعملوها الايام دي وحا يمكن ده مش الايام دي بس ده من وقت اللي اتكتبت فيه يعني اذا كان بطرس استعملها اعتقد ان من ساعتها ناس كتيره قوي بتستعمل نفس التعبير ده تعبنا الليله كله. ولم ناخذ شيئا تعبنا الليله كله ولم ناخذ شيئا يعني مش عايز اتكلم كتير عايز لك فرصه لكن تعبنا للكل من المرض ولسه ما خفناش تعبنا من الاطباء مفيش حاجه حصلت تعبنا من حاجات كتير قوي وتدوير على الشغل وما اشتغلتش تعبت من, من.. يعني أسباب كتير قوي يعني فهو إيه اللي حصل بالضبط هنا والحقيقة كلمة الله في لقى خمسة بتحكي قصة عجيبة حصلت مع بطرس هذا الشخص العجيب اللي أنا بعشقه لأنه ناس كتير تقول على بطرس أنه هو شخص مقدام وناس كتير تقول جريء, جريء متهور لكن الله عمل مع معاه معاملات عظيمة جدا يقول الكتاب المقدس أن الله كان واقف رب يسوع المسيح كان واقف عند بحيره الجناصار ولقى سفينتين لبطرس فدخل إحدى السفينتين وابتدأ يتكلم وفي يوم عادي جدا يوم طبيعي جدا بيقول أنه هم خرجوا بطرس وناس اللي معاه خرجوا عشان يغسلوا الشباك بيصلحوا الشباك بتاعتهم ورب قال لهم كلمة قال لهم ادخلوا ابعدوا إلى العمق فبطرس رد عليه رد الحرارة قلته يا سيد تعبنا الليل كله ولم ناخذ شيئا افتكر قول, قول عظيم للأب متي المسكين بيقول كده ان الجمله دي جمله التعبانين الياسانين لان دي خبره فشل قاعدين تعبانين كل الليل مش عارفين ياخدوا اي حاجه طول الليل مع انهم عندهم خبره كبيره جدا في صيد السمك بطر الصياد شاطر جدا طول الليل عمالين تعبانين ولم يصطادوا شيئا فالرب قال له ادخل الى العمق وكلمة واحدة بس سألها لبطرس بطرس قال له على كلمتك ألق الشبكة يعني صدق إني بطرس صدق الرب قال له م. قال له أدخل إلى العمق قال له ألق الشبكة يا بطرس قال له على كلمتك ألق الشبكة في ترجمة تانية يقول له حسب أمرك بطرس شاف رب حاجة عجيبة جدا لما شافه بطرس رب بتعامل معه معاملات كثيرة جدا الرب لما بيتعامل مع حد رب عنده جاذبية غريبة قوي نفسي في الجزء ده أتكلم عن جاذبية يسوع خليما حضرك عن جاذبية يسوع لما نقول تعبنا الليلة كله جاذبية يسوع لبطرس لبطرس وابني زبدي وكل شخص تقابل معاه يعني في جاذبية يعني عايزه المسيح في جاذبية كده فيه جاذبية يعني في آية جميلة بتقول أنه أنا إن ارتفعت أجذب إلي الجميع وتذكر أنه في موضع آخر الرب بيقول كده الكتاب المقدس بيقول كده أنه نظر إليه يسوع مم. فبكى بكاء مرة الناس كتيرة ما تستحملش نظرة يسوع يسوع لو بص الشخص زي ما بص البطرس ما يستحملش ناس كتيرة في يوم من الهيام هتنظر إلى يسوع المسيح هتبص ليسوع المسيح أنا نفسي أتخيل الرب واقف قدامي دلوقتي وبينظر لي نظرة حنان ينظر لي نظرة يقول لي تعالى ارجع إلى يتوب يبص لي ويقول لي أنا حاسس بيك حاسس بتعبك حاسس بنشغلاتك حاسس بالحمل اللي انت فيه الرب بص البطرس وقال له ادخل إلى العمق بيقول الكتاب المقدس لما شاف الرب عمل معاه المعجزة وسطات سمك كتير قال له... قال له كلمة قوية جدا يا جنيب الأسيس آه. قال له يا رب اخرج من سفينتي لأني رجل خاطئ لما... إيه اللي خليه قال كده طيب يعني هل أني لما شاف سمك بعد ما كانش فيه هل هو... يعني هو... هو الموضوع... إيه اللي خليه اكتشف إن... أنه أنا خاطئ يعني الموضوع مش موضوع أنه هو شاف سمك بس ده هو اتكشف على الحضور إلهي في حاجة عملت جواب روح القرص شاف شخص عجيب قدامه شخص يسوع المسيح. يعني عايز يقول له أنا ما استهلش أنا كتبا موجود في السلفين العام. في الترجمات قالت له يعني بيقول له ابعد عني أنا راجل خاطي. أشعية لما اتكشف على حضور الله بيقول له دخل إلى مقادس العليه. لما اتكشف على حضور الله بيقول إني نجس الشافتين وساكن وسط شعب نجس الشافتين. لما اتكشف على الحضور إلهي حس إنه هو نجس. بترس في الحتة دي بالظبط. اتكشف على حضور إلهي عجيب من يسوع المسيح شاف فيه حاجة غريبة فقال له يا رب أنا ما استاهلش استهلش أنت تكون في سفينتي يا رب أخرج من سفنتي لأني رجل خاطئ بعد خبرة من الفشل وخبرة من التعب الرب قال له كلمة جميلة قوي يعني ما عارش يا أخي إبراهيم دوقتي هو تعب نزل إصطاد فشل ما فيش سمك فما فيش الدنيا اعتبار ما عامش فالرب فقابل رب يسوع الرب يسوع اللي خش تاني كده يعني الحته دي يعني هل بطرس يعني كان يعني كان كان دايق أنه هو فشنان ومرهق طول يطول شغال فده مرهق فلإنه كان مرهق بقى وتعبان والرب جاب له سمك فقال له بقولك ايه أنا شكلي كده ما استهلش أكون في محضرك برضه أنا عايزك تدين يعني ليه قال له اخرج من سفينتي طب ده انا بركتك وديت لك سمك يعني أطلعك ازاي يعني هل بقى احساس بالذنب او يعني انت تفهم قصد يا اخ ابراهيم يعني هو جوه كل انسان فينا شعور بفراغ غريب وشعور ب ب ب بنقص يعني لان أنا, انا مخلوق على صوره الله في الاساس مم. الله لما خلقني خلقني على صورته وشبهه لما اتولدنا بالخطيه لما ورثنا الخطيه من من <تصفيق> من ابونا ادم كل شخص فينا جواه فراغ غريب من الخطيه وجواه احساس بأنه هو ضعيف لما بتكشف على حضور الله، لما روح القدس بيعمل في قلبي عمل عجيب لما بحس ان انا انسان خاطئ القديس اتذكر القديس غريغوريوس قال الكلمه دي على بطرس قال تواضع بطرس جعل منه صياد للسماء، صياد للناس، جعل منه مبشر عظيم لأنه كان دايما يشعر بضعفه، يشعر أنه هو ما يستهلش، ما يستحقش هو في الموقف هو... ده حاس إله... جي... أنه هو قدام إله قدوس مليان بالقداسة وهو مليان بالنجاسة في الموقف ده بالذات مم. اتفتحت تعنيه على أن الشخص ده شخص مليان بالقداسة وأنا جوايا ضعف، أنا شخص خاطي أنا ماستهلش أنه أنا أقف قدامك، أنا مليان بالخطيئة من فضلك أخرج من سفينتي والحته دي بالذات التواضع بالذات الإنسان اللي يستحق اللي يشعر ان ما يستحقش نعمه الله وما يستحقش انه انه يكون في حضور الله وما يستحقش انه يكون مقترب من الله وبركات ربنا اللي جايه عليه يعني حاسب عدم استحقاق يعني الشخص يا اخ ابراهيم اللي حاسس بعدم استحقاق بياخد بركة أكتر وياخد ربنا ما خرجكش من سفينته بالمناسبه يعني مم. مم. مش كده طبعاً مم. بالعكس الله الله ما خرجش من السفينة قال له آه. لا تخف من الآن قال له لا تخف يا بطرس من الآن من الآن دي يعني يعني بالمعنى ده بالمعنى أنه أنت كنت حاجة والوقت الجاي أنا هغيرك أخليك حاجة تاني خالص لا أسمحها تاني كلمة يعني دي أنا أصبح أحب العبارات الجميلة <تصفيق> أو دي أنت كنت حاجة والوقت الجاي تبقى حاجة تاني خالص أنا أقدر أغيّعك ينفع, ينفع ربنا أبعدتها لحد من المشاهدين النهاردة يقول طبعًا له طبعًا. أنت كنت حاجة قبل البرنامج ده بس بعد البرنامج ده هتكون حاجة تانية خصوص. هتكون حاجة تانية أنا ياما شفت ناس رب غيرهم تغيير حقيقي رب قال لهم من الآن زي ما قال لبطرس في واحد حكى في البرنامج ده أنا سمعته بيحكي في البرنامج ده أنه كان كان شخص يعني هو بيقول إن هو كان من وكالة البلح معلم في وكالة البلح وهو شخص بسيط أنا تقابلت معه شخصيا وبيقول إنه إن هو كان بيشرب مخدرات كتير ويقول ويعمل حاجات كتيره يعني ماترضيش ربنا بيقول ان هو نام في يوم وحلم حلم غريب قوي انا القصه دي ماثره فيا لغايه دلوقتي اتحكت في البرنامج ده من سنتين لسه فاكراها لغايه دلوقتي لان الله يقدر يقول لكل شخص النهارده من الان انا اقدر اغيرك انا اقدر اعمل في حياتك تغيير حقيقي حلم بان الرب جاي على السحاب وناس كتيره في الشارع عملت تقول مين ده مين ده في حلم ان شخص يسوع المسيح جاي على السحاب وجي لغايه عنده في الاوضه وجي على السرير بتاعه وحط ايده على قلبه انا فاكر ببساطه شخص مثالي ما كانش يعرف حتى القرايه والكتابه هو معلم كبير في الوكاله وكان جايب عربيه ويعني يعني حاجه كبيره قوي شخص غني جدا لكن بيقول انه اول ما حط الرب ايده على صدري حسيت ان كل المخدرات وكل السجائر وكل التعب اللي انا كنت فيه وكل الخطايا اللي انا عملتها حسيت ان صدري ما فيهوش اي حاجه وقمت من النوم انسان جديد فالله يقدر يقول لناس كتيرة النهاردة من الان من خبره الفشل من خبره التعب لو انت حاس ان انت مليان بالخطيه لو انت حاس ان انت مليان بالنجاسه لو انت عندك مشكله كبيره لو انت عندك ضغوط كتيره لو انت حاس ان الوقت ده وقت ضغط لو انت حاس ان الوقت ده وقت فشل لو انت حاس ان الضغوط مليانه وبلاد بلاد كتيره دي مليانه بالثورات و الدنيا كلها قايمه انا اقدر اعمل في حياتك تغيير حقيقي لو انت حاس بالياس والاكتئاب لو أنت مرة صحيت صارمال الفجر حاولت الانتحار لأنك مش طيّ الدنيا باللي فيها أنا أقدر أغيرك تغيير حي زي ما عملت مع بطرس. يقدر ربنا يعمل كده الله يقدر يعمل كده حتى لو أنا جاي له زي ما بتقول حضرتك يعني تعبنا الليلة كله. تعبنا الليلة جاي... كله. طب مش مش مش بطرس قال عبارته إني أ أع... أعلن فشله. طبعا مش أعلن فشل. أعلن فشل. يعني يا خبرهيم يعني ينفع ننفع ش نش... يعني شجع السادة المشاهدين الواحد يعلن ضعفه. ويعني انفشلوا للرب عشان رب يقدر يعالج أكيد مش كده برضو؟ أكيد طيب إبراهيم جميل <تصفيق> الأخ إبراهيم جميل نفسه أكيد. هل في مرة مرات حسيت انك أنت قلت الكلمة دي أنا في يوم من الأيام قلت الرب يا رب أنا ما استاهلش محبتك بطرس رب جاب بيه ناس كتير قوي رب استخدم بطرس بعد خبرة يأس وفشل مش بس ادى سمك مش بس ادى خير ادى ان هو في اليوم دهون يحصل في حياته معجزة وصيد سمك كتير ده هو ترك أكبر كمية سمك اصطادها في حياته وراح يشتغل عند أعظم شخص في الوجود يا صاير المسيح الرب انا قلت له في يوم لام انا ما استاهلش محبتك ما استاهلش ان انت تحن عليا وتاخدني من خاصتك تاخدني ابن ليك وعضرفت الضعف ولغايه دلوقتي كل ما بدخل محضر الله وتكشف على النور الإلهي وعلى فكرة كل ما تدخل محضر الله وكل ما تكبر في الحياة مع الله وكل ما تتكشف على النور الإلهي زي ما بترس في الجزء اتكشف على الحضور الإلهي مهما كانت علاقتك بربنا ومهما كان أنا قد ايه نموي بنمو مع ربنا كل يوم ومهما كنت أنا شايف نفسي كبير أو خادم كل ما بدخل محضر ربنا وكل ما بدخل العمق أكتر كل ما بكتشف ان انا خاطي أكتر وكل ما بكتشف ان انا ضعيف اكتر وانا ما استهلش محبتك وما استاهلش نعمتك كل ما تخش في العمق بتكتشف كده كل ما ادخل في العمق اكتشف الرب الزم الزم بطرس والناس اللي معنا هم يدخلوا للعمق وافتكر مقوله جميله قوي قريتها في الحته دي بيقولوا انه السمك بتاع ربنا شبه اللي كان بيفسر جزء بيشبه كل واحد مؤمن أراد من ربنا بسبقة كبيرة بيقول إن السمك بتاع الله ما يعيش غير في العمق يعني مم. السمك اللي بيصطاده الله نفسه لما بيجيب كل واحد لي لما بيرجع كل خاطئ أولاده وبناته أولاده وبناته لا يعيش إلا في العمق والسمك في العمق. ده نفسه يقدر يأتي بناس تانين كمان مم. طب لو أنا قلت للأخ إبراهيم جميل خادم الرب أنه هو يبصر الكاميرا بتاعته ويوجه كلمة لواحد بيتفرج عنده حاله فشل فظيعه ده هو فتح النهارده برنامج كده ده هو مش قاصد ولقاني قدام فلقاني مراته بتتفرج اتكسف يقولها في التلفزيون م. ودخل ينام انت لو تخشش نام استنى شويه فراح قعد يعني يعني غصب عنه بس طبعا بترتيب الهي امم وسمعك دلوقتي وسمعك بتقول اللي الفشل، تعبنا الليلة كله وده نفس الكلام انت جدته على الجرح بتبصلي الكاميرا النهارده وعايزك تتصور ان هو معك في الاستوديو بتتكلم معاه شخصيا عايز اقولك النهاردة لو انت قاعد في البيت بتتفرج علينا الله حاسس بيك لو جواك كلام حتى اقرب الناس ليك مش قادر تحكي بالكلام ده ون. الله حاسس بيك جدا وحاسس بمشاعرك لو وصلت لحاله ياس لو وصلت لحاله حلم الاكتئاب لو وصلت لحاله من الفشل الزريع، الله يقدر يعمل في حياتك حاجه عظيمه عايز اقول لك انه النهاردة بعد ما يخلص البرنامج قعد قدام كلمه الله حتى لو عمرك ما قريت كلمه ربنا او بتسمحها بس في الكنيسه او لما حد يتكلم معاك اقرا كلمه الله وقرب من الرب وقوله له انا جاي لك بكل ضعف فيا بكل فشل فيا بكل ياس جوايا وانت تقدر تهجرني وتقدر تديني فرح بدل النواح ورداء تسبيح بدل من الروح اليائسه ام وبركهك يا اخ ابراهيم حي يعني حي انا اتشجعت ان ان كل السمك اللي بيصطادوا الرب لازم يكون في العمق لازم يكون في العمق هللويا يعني ده تعبير جميل أوي اخ ابراهيم احنا سعداء جدا ب... بوجودك معانا حي في برنامج زمن المعجزات اللي بقولي لساده مش المشاهدين ان الأخ ابراهيم بيتعب في برنامج زمن المعجزات أنا فعلا بقول لكم ان الله اتكلم لينا النهاردة ارجع للعمق لو أنت من السمك اللي اصطاده السيد لا تستريح إلا في العمق قول يا رب دخني إلى العمق معك بلاش حياة الشاطئ عشان حتى لو الرب لم يشفي ولم يحل المشكلة يرفع منسوب التعزيات في حياتك وتتبارك عندك سؤال عايز تساله عندك أي, أي حاجة محتاج مساعدة فيها أنا محتاج مساعدة زي ما قلت لكم بقول وحفظة لأقول اني قد ايه بتاثر لما الواحد يرفع السماعة ويطلب وجبة مش عايز أقول أسامي عشان ما نعملش إعلانات لأي حد وجبة من أي مطاعم بتعمل أكل ولا ايه جاي بالموتسك جاري أقول له هتيجي امتى يقول لي نص ساعه ويكون عندك ويجي طيب احنا معانا وجبه داسنا ربع مالها ليك صدقني لو عايز توصل لغايه بيتك كلمنا لو سمحت تواصل معانا في فريق بيصلي معاك لو سمحت تواصل معنا ولالتقي بك مع حلقه جديده اتركك في رعاية الله